من ر و ا ي ة أ ب ي سعيد مولى عبد الله بن عامر ا بن ك ر ي ز عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب و سعيد هذا لا يعرف اسمه وقد ر و ا عنه غير واحد وذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن المديني هو مجهول وروى هذا الحديث سفيان الثوري فقال فيه عن سعيد بن يسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة ووهم في قوله سعيد بن يسار إ ن م ا هو أ ب و سعيد مولى ا بن ك ر ي ز قاله أ ح م د ويحيى والدار قطني وقد روي بعضه من وجه آ خ ر وخرجه وخرجه الترمذي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول وسلم الترمذي هريرة الله صلى الله عليه صالح قال قال صلى من أبي أبي عن المسلم أ خ المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ارضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم وخرج أ ب و داود من قوله كل المسلم إلى آخره وخرجاه في الصحيحين من ر و ا ي ة ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إ خ و اخوانا ن ا و ر ج ا ه من ج وخرج و ه هريرة أخر أبي عن ل إ م م أحمد م ا حديث و ث ل الأسقع ة بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أ خ المسلم لا يظلمه ولا يخذله والتقوى هاهنا و أ و م أ بيده إ ل ى القلب وحسب امرئ من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم وخرج أبو داود آخره فقط وفي آخره الصحيحين فقط من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د ولفظه المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وبحسب المرء من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم وفي الصحيحين عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا ويروى معناه من حديث أ ب ي بكر الصديق مرفوعا وموقوفا فقوله وسلم تحاسدوا صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا يعني ل الحسد يحسد بعضكم بعضا ا و مركوز في طباع البشر وهو أ ن ا ل إ ن س ا ن يكره أ ن يفوقه أ ح د من جنسه في شيء من الفضائل ثم ينقسم الناس بعد هذا إ ل ى أ ق س ا م فمنهم من يسعى في زوال ن ع م ة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل من عليه نقل ذلك إلى يسعى في منهم نفسه ثم من ومنهم من يسعى في إ ز ا ل ت ه عن المحسود فقط من غير نقل إ ل ى نفسه وهو شرهما و أ خ ب ث ه م ا وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه وهو كان ذنب إ ب ل ي س حيث حسد آ د م عليه السلام لما ر آ ه قد فاق على ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ن خلقه الله بيده و أ س ج د له ملائكته وعلمه أ س م ا ء كل شيء و أ س ك ن ه في جواره فما زال يسعى في إ خ ر ا ج ه من ا ل ج ن ة حتى أ خ ر ج منها ويروى عن ابن عمر أ ن إ ب ل ي س قال لنوح اثنتان بهما أ ه ل ك بني آ د م الحسد وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما والحرص وبالحرص ابيح آ د م ا ل ج ن ة كلها ف أ ص ب ت حاجتي منه بالحرص خرجه ابن أ ب ي الدنيا وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه ا ل ق ر آ ن كقوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أ ن ف س ه م من بعد ما تبين لهم الحق وقوله أ م يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وخرج والترمذي العوام وسلم الزبير الإمام النبي الله داء الأمم صلى عليه إليكم قبلكم أحمد من من حديث دب بن عن الحسد والبغضاء والبغضاء هي ا ل ح ا ل ق ة ح ا ل ق ة الدين لا ح ا ل ق ة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أ و ل ا أ ب ئ ك م فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وخرج أبو داود من بشيء أبو أبي أفشوا حديث هريرة إذا وخرج داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ي ا ك م والحسد ف إ ن الحسد ي أ ك ل الحسنات كما ت أ ك ل النار الحطب أ و قال العشب واخرج وما داء الأمم قال الاشر أ م م ق ل ل ا أ والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج وقسم آ خ ر من الناس إ ذ ا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغ ي على المحسود بقول ولا فعل وقد روي عن الحسن أنه لا يأسم بذلك يأسم وروي مرفوعا من وجوه ض ع ي ف ة وهذا على نوعين أ ح د ه م احدهما أن لا يمكنه لا إزالة ل ا س من ن ف س فيكون غ ل و ب على ذلك فلا ي أ من به و ا ا ل ث يحدث من ي نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه ه مستروحا إلى تمني زوال نعمة زوال إلى ي أ خ فهذا شبيه بالعزم المصمم على ا ل م ع ص ي ة وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء وربما يذكر في موضع اخر ان شاء الله تعالى لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك وخسم آخر إذا حسد لم يتمن زوال نعمة المحسود ان من يتمنى نعمة هذا اذا اخر يبعد فيأثم حسد وخسم بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أ ن يكون مثله ف إ ن كانت الفضائل د ن ي و ي ة فلا خير في ذلك كما كانت مثل ما تمنى وسلم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا لنا قارون فضائل النبي الله الشهادة الله الصحيحين وقد ليت صلى عليه سبيل وجل يريدون أوتي دينية في وفي وإن حسن فهو عز عنه صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إ ل ا ف ت ن ت ي ن رجل آ ت ا ه الله مالا فهو ينفقه آ ن ا ء الليل و آ ن ا ء النهار ورجل آ ت ا ه الله ا ل ق ر آ ن فهو يقوم به آ ن ا ء الليل و آ ن ا ء النهار وهذا هو ا ل غ ب ط ة وسماه حسدا من باب ا ل ا س ت ع ا ر ة وقسم آ خ ر إ ذ ا وجد من نفسه الحسد سعى في إ ز ا ل ت ه وفي ا ل إ ح س ا ن إ ل ى المحسود ب إ س د ا ء ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه والدعاء له ونشر فضائله وفي إ ز ا ل ة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبذله ب م ح ب ة أ ن يكون أ خ و ه المسلم خيرا منه و أ ف ض ل وهذا وصاحبه درجات الإيمان من أعلى هو المؤمن الكامل الذي يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه وقد سبق الكلام على هذا في تفسير حديث لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وهو صلى الله عليه العلماء بالنجش في البيع السلعة فسره كثير في يزيد في من أن من لا يريد شراءها إ م ا لنفع البائع ب ز ي ا د ة الثمن له أ و ب إ ض ر ا ر المشتري بتكثير الثمن عليه وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوفى الصحيحين النبي عليه أبي البخاري ابن الله النجش ابن الناجش ربا خائن صلى آكل عن عن أنه نهى عن عمر ذكره البخاري قال ابن عبد البر اجمعوا ن فاعله عاص لله عز وجل اذا كان بالنهي عالما واختلفوا في البيع فمنهم من قال انه فاسد وهو ر و ا ي ة عن احمد اختارها ط ا ئ ف ة من اصحابه ومنهم من قال ان كان الناجش هو البائع او من واطأه البائع على النجش فسد لأن النهي هنا يعود إ ل ى العاقد نفسه و إ ن لم يكن كذلك لم يفسد ل أ ن ه يعود إ ل ى أ ج ن ب ي وكذا حكي عن الشافعي أ ن ه علل ص ح ة البيع ب أ ن البائع غير الناجش وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية أن أبي الفقهاء البيع مطلقا على حنيفة في عنه صحيح إ ل ا أ ن مالكا و أ ح م د أ ث ب ت ا للمشتري الخيار إ ذ ا لم يعلم بالحال وغبنا وغبن فاحشا يخرج عن العاده ة و ق د ر مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن فإن اختار المشتري إذن فله ذلك وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن أصحاب اختار الفسخة أراد بثلث فله ذلك وبعض وإن غبن به حينئذ فإن فإنه يحط ذكره أ ص ح ا ب ن ا ويحتمل أ ن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أ ع م من ذلك ف إ ن أ ص ل النجش في ا ل ل غ ة إ ث ا ر ة الشيء بالمكر و ا ل ح ي ل ة والمخادعه و م ن سمي ويسمى في البيع ناجشاً. ويسمى الصائد في يثير الصيدة الناجش ناجشا الصائد اللغة ناجشا لأنه يثير الصيدة بحيلته عليه وخداعه له وحينئذ فيكون المعنى لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال و إ ن م ا يراد بالمكر و ا ل م خ ا د ع ة إ ي ص ا ل ا ل أ ذ ى إ ل ى المسلم إ م ا بطريق ا ل أ ص ا ل ه و إ م ا اجتلاب نفعه بذلك ويلزم منه وصول إليه ودخوله إليه عليه الضرر منه وفي ق قال الله عز وجل ولا يحيق د الله ولا المكر السيء إلا وجل بأهله عز و حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أ ب ي بكر الصديق المرفوع ملعون من ضار مسلما أ و مكر به خرجه الترمذي فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع انواع المعاملات بالغش ونحوه كتدليس العيوب وكتمانها وغش المبيع الجيد بالرديء وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسه وقد وصف الله في كتابه الكفار والمنافقين قول أ ب ي ا ل ع ت ا ه ي ة ليس دنيا إ ل ا بدين وليس الدين إ ل ا مكارم ا ل أ خ ل ا ق إ ن م ا المكر و ا ل خ د ي ع ة في النار هما من خصال أ ه ل النفاق و إ ن م ا يجوز المكر بمن يجوز إ د خ ا ل ا ل أ ذ ى عليه وهم الكفار المحاربون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خ د ع ة وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أ ه و ا ء النفوس ف إ ن المسلمين جعلهم الله إ خ و ة و ا ل إ خ و ة يتحابون بينهم ولا يتباغضون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 ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف بينهم ولهذا المعنى حرم المشي ب ا ل ن م ي م ة لما فيها من إ ي ق ا ع ا ل ع د ا و ة والبغضاء ورخص في الكذب في ا ل إ ص ل ا ح بين الناس ورغب الله في ا ل إ ص ل ا ح بينهم كما قال تعالى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 و َ إ ِ ن ْ طائفتان َََِِ من َِ المؤمنين َُِِْْ ق َ ت َ ت َ ل ُ و ا ف َ أ َ ص ْ ل ِ ح ُ و ا بينهما َََُْ وقال فاتقوا ََّ الله َ و َ أ َ ص ْ ل ِ ح و ا ذات َ بينكم َُِْْ واخرج الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ف ض ل من د ر ج ة ا ل ص ل ا ة والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين ف إ ن فساد ذات البين هي ا ل ح ا ل ق ة وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره من حديث أ س م ا ء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ ن ب ئ ك م بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون ب ا ل ن م ي م ة المفرقون بين ا ل أ ح ب ة الباغون للبراء العنت وأما فهو أوثق وليس ولو أخيه فأبغضه من الإيمان من البغض الله داخلا النهي لرجل عليه في في ظهر عرى شر وكان الرجل معذورا فيه في نفس ا ل أ م ر أ ث ي ب المبغض له و إ ن عذر اخوه كما قال عمر إ ن ا كنا نعرفكم إ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ظ ه ر ن ا و إ ذ ينزل الوحي و إ ذ ينبئنا الله من أ خ ب ا ر ك م أ ل ا و إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي ف إ ن م ا نعرفكم بما نخبركم أ ل ا من أ ظ ه ر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا و أ ح ب ب ن ا ه عليه ومن أ ظ ه ر منكم شرا ظننا به شرا و أ ب غ ض ن ا ه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل وقال الربيع وقال بينكم خسيم وبين بن وجل عز ولو رايت رجلا يظهر شرا ويسر شرا احببته عليه اجرك الله على بغضك الشر ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أ ن ه يبغض الله وقد يكون في نفس ا ل أ م ر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث يبغض البغض متبوع لهواه عليه كذلك لمخالفة يكون في كثيرا يقع يظن عن فإن من إنما أنه مقصرا معرفة ما لا يقول إ ل ا الحق وهذا الظن خ ط أ قطعا و إ ن أ ر ي د أ ن ه لا يقول إ ل ا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة وكل هذا في أن يكون هذا البغض لله فالواجب مجرد العادة يخدح الميل إليه في ينصح أن المؤمن أن ينصح نفسه الحامل الإلف هذا هذا البغض على لله على ويتحرز في هذا غ ا ي ة التحرز وما أ ش ك ل منه فلا يدخل نفسه فيه خ ش ي ة أ ن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم وها وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا هنا له التفطن كثيرا الدين ينبغي أن من أمر أئمة خفي قد ويكون مجتهدا فيه م أ ج و ر ا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خ ط أ ه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه ا ل د ر ج ة ل أ ن ه قد لا ينتصر لهذا القول إ ل ا لكون متبوعه قد قاله ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه وهو مع هذا يظن أ ن ه إ ن م ا انتصر للحق ب م ن ز ل ة متبوعه ة وليس و كذلك فإن م ت ب ع إ ن م ا ك ا ن قصده ا ل للحق ا ا ن وإن ت ص ر أ خ ط أ في اجتهاده و أ م ا هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعة إرادة يظنه وظهور كلمته و أ ن لا ينسب إ ل ى ا ل خ ط أ وهذه د س ي س ة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا ف إ ن ه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى مستقيم وقوله ولا تدابر قال أبو عبيد التدابر المصارمة والهجران مأخوذ مأخوذ يشاء صراط تدابر قال التدابر المصارمة إلى يهدي مستقيم عبيد من من أ ن يولي الرجل صاحبه د ب ر ة ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع وخرج مسلم من حديث أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا الله الله تحاسدوا تباغضوا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله وخرجه بمعناه أيضا أمركم من حديث أ ب ي هريره ة عن النبي ا صلى ل ل عن ل وسلم ل ي وفي ي ي ه ا ص ح ح عن عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاه يحل لمسلم أن يهجر أن ف و ق يلتقيان ثلاث هذا ويصد هذا فيصد ويصد و خ ي ر ه م ابو الذي ي د أ بالسلام خ ر ج أبو داود من حديث أ ب ي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أ خ ا ه س ن ة فهو كسفك دمه وكل هذا في التقاطع ل ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة ف أ م ا ل أ ج ل الدين فتجوز ا ل ز ي ا د ة على الثلاث نص عليه ا ل إ م ا م أ ح م د واستدل ب ق ص ة ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق منهم خاف و أ ب ا ح هجران أ ه ل البدع ا ل م غ ل ظ ة والدعاه إ ل ى ا ل أ ه و ا ء وذكر الخطابي أ ن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز فيه على الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا معنى بالسلام؟ كان تأديبا الزيادة الثلاث النبي الله نساءه شهرا هل ينقطع الهجران ذلك لأن ينقطع في فيه عليه على صلى هل هجر فقالت ط ا ئ ف ة ينقطع بذلك وروي عن الحسن ومالك في ر و ا ي ة ا بن وهب وقاله ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ن ا وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق هريرة يهجر مرت أبي أن النبي به حديث الله قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث من لمؤمن فليسلم عن فإن يحل عليه فليلقه عليه صلى ف إ ن رد عليه السلام فقد اشتركا في ا ل أ ج ر و إ ن لم يرد عليه فقد باء ب ا ل إ ث م وخرج المسلم من ا ل ه ج ر ة ولكن هذا فيما إ ذ ا امتنع ا ل آ خ ر من الرد عليه ف أ م ا مع الرد إ ذ ا كان بينهما قبل ا ل ه ج ر ة م و د ة ولم يعودا اليها ففيه نظر وقد رواية قال أحمد في رواية الأثرم في وسئل عن السلام يقطع الهجران فقال قد يسلم عليه وقد صد عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلتقيان ق و ي ل فيصد هذا ويصد هذا فاذا كان قد عوده ان يكلمه او يصافحه وكذلك روي عن مالك أنه لا تنقطع بدون العود إ ل ى ا ل م و د ة وفرق بعضهم بين ا ل أ ق ا ر ب و ا ل أ ج ا ن ب فقال في ا ل أ ج ا ن ب تزول ا ل ه ج ر ة بينهم بمجرد السلام بخلاف ا ل أ ق ا ر ب و إ ن م ا قال هذا لوجوب ص ل ة الرحم قوله قد وسلم ولا صلى الله عليه على النهي ذلك تكاثر يبع بعضكم على بيع بعض قد تكاثر النهي عن ذلك ففي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أ خ ي ه ولا يخطب على خطبه ة أ خ ي وفي و ر ا ي يسمي ة لمسلم لا يسمي المسلم على سوم المسلم ولا سوم خ ط ط ب ب على خ ت ه وخرجاه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أ خ ي ه ولا يخطب على خ ط ب ة أ خ ي ه إ ل ا أ ن ي أ ذ ن له ولفظه لمسلم وخرج مسلم من حديث ع ق ب ة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أ خ و المؤمن فلا يحل للمؤمن أ ن يبتاع على بيع أ خ ي ه ولا يخطب على خ ط ب ة أ خ ي ه حتى يذر وهذا يدل على أ ن هذا حق للمسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته يثبت للمسلم على الكافر على قول الأوزاعي وأحمد كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة يجوز وكثير وهو وأحمد كما من أن عنده الفقهاء حق ذهبوا إ ل ى أ ن النهي عام في حق المسلم والكافر واختلفوا هل النهي للتحريم أو أ للتنزيه فمن ص ح او ب ن من ا قال ه للتنزيه ه عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه دون والصحيح واختلفوا أو النكاح التحريم الذي العلماء البيع للتحريم على على ت يصح بيع خ ب ط فقال أ ب و ح ن ي ف ة والشافعي و أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا يصح وقال مالك في النكاح إ ن ه إ ن لم يدخل بها فرق بينهما و إ ن دخل بها لم يفرق وقال أ ب و بكر من أ ص ح ا ب ن ا في البيع والنكاح إ ن ه باطل بكل حال وحكاه عن أحمد عن ومعنى البيع على بيع أ خ ي ه أ ن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع ا ل أ و ل وهل يختص ذلك بما إ ذ ا كان البذل في م د ة الخيار بحيث يتمكن م ش ت ر ي من الفسخ فيه أم أحمد عام في مدة علماء الإمام هو وبعدها فيه اختلاف بين قد حكاه الإمام أحمد في رواية الخيار اختلاف في في بين قد حرب ومال إلى القول بأنه عام في وهو م ا القول ل إلى ب أ ن عام الحالين في ه و قول ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ن ا ومنهم من خصه بما إ ذ ا كان ذلك في مده ة الخيار و و ظ الخيار ه ر ك ا رواية ابن مشيش ومنصوص الشافعي والأول أظهر لأن المشتري ا م أحمد مشيش ومنصوص لم يتمكن من أظهر لأن في ف وإن ل س بنفسه بعد انقضاء ا ل خ فإنه إذا رغب في إذا بائعها الصلعة الأولى رغب رد على فانه يتسبب إ ل ى ردها عليه ب أ ن و ا ع من الطرق ا ل م ق ت ض ي ة لضرره ولو ب ا ل إ ل ح ا ح عليه في ا ل م س أ ل ة وما أ د ى إ ل ى ضرر المسلم س وسلم ل والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا هذا ذكره النبي صلى الله عليه م محرما كان وكونوا ذكره عباد إخوانا هذا و كالتعليل لما تقدم وفيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه م إ ذ ا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إ خ و اخوانا ن المسلمون ا باكتساب ما وفيه يصير المسلمون به أمر إ على على الإطلاق وذلك يدخل المسلم المسلم السلام أداء حقوق فيه المسلم المسلم رد من وتشميت العطس ا و ع ي ا د ة المريض وتشييع ا ل ج ن ا ز ة و إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب وفي وسلم تهادوا وحر وخرجه ولفظه تهادوا تحابوا فإن الترمذي أبي هريرة النبي عليه الهدية غيره الله قال الصدر صلى تذهب عن عن وفي مسند البزار عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا ف إ ن ا ل ه د ي ة تسل ا ل س خ ي م ة ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث قال تصافحوا ف إ ن ه يذهب الشحناء وتهادوا وقال الحسن ا ل م ص ا ف ح ة تزيد في الود وقال مجاهد بلغني أ ن ه إ ذ ا تراءى المتحابان فضحك أ ح د ه م ا إ ل ى ا ل آ خ ر وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر فقيل له إ ن هذا ليسير من العمل قال تقول يسير والله يقول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 إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فاصلحوا بين أ خ و ي ك م ف إ ذ ا كان المؤمنون إ خ و ة أ م ر و ا فيما بينهما بما يوجب ت آ ل ف القلوب واجتماعها و ن ه و عما يوجب تنافر القلوب واختلافها وهذا من ذلك وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل شأنه أخيه ذلك الأخ النفع من من فإن أن إلى ويكف عنه الضرر ومن أ ع ظ م الضر الذي يجب كفه عن ا ل أ خ المسلم الظلم وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد وقد سبق احد ل ل على الظلم ك ذكر ا م مستوفى عند ي أبي ذر الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ث ذر حرمت محرما الظلم فلا تظالموا على وجعلته ومن ذلك خذلان المسلم ل أ خ ي ه ف إ ن المؤمن م أ م و ر أ ن ينصر أ خ ا ه كما قال صلى الله عليه وسلم أ ن ص ر أ خ ا ك ظالما أ و مظلوما قال يا رسول الله أ ن ص ر ه مظلوما فكيف أ ن ص ر ه ظالما قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك اياه خرجه البخاري بمعنى من حديث أنس وخرجه مسلم بمعنى من حديث جابر وخرج أ ب و داود من حديث أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما موطن حرمته من موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه يخذل إلا خذله الله في فيه فيه في يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من أ ر ض ه وينتهك فيه من حرمته إ ل ا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وخرج وسلم الإمام أمامة ابن النبي الله قال سهل صلى عليه أحمد من أبي عن أبيه حديث عن عن من أ ذ ل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أ ن ينصره أ ذ ل ه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه ة وخرج البزار من حديث عمران النبي ا صلى ل ل بن من حسين عن حديث عليه يستطيع وسلم قال من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة في أخاه وهو نصره من نصر ومن ذلك كذب المسلم ل أ خ ي ه فلا يحل له أ ن يحدثه فيكذبه بل لا يحدثه إ ل ا صدقا وفي مسند الإمام أحمد عن النواس سمعان النبي صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب صلى عليه وسلم لك ذلك أحمد مصدق ومن أن وأنت تحدث عن عن بن هو كبرت به احتقار المسلم ل أ خ ي ه المسلم وهو ناشئ عن الكبر كما قال الكبر ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا بطر الحق وغمط الناس خرجه مسلم من حديث ابن مسعود وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وفي ر و ا ي ة له الكبر سفه الحق وازدراء الناس وفي ر و ا ي ة وغمص وفي رواية الناس ز ي ا د ة فلا يراهم شيئا وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم وقال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان ي ك ن خيرا منهن م فالمتكبر ي ظ ر غيره إلى وإلى الكمال نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين التقوى ن ق ص ف ي ح ر ي ي يراهم يقوم يقبل عليه ز د أحد أورده ر ه أهلا بحقوقهم منهم وقوله م من ولا ولا لأن الحق ل إذا أن ص ا ل ل هاهنا عليه وسلم ل ت ق و ى يشير إ ل ى صدره ثلاث مرات فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن كرم الخلق عند الله بالتقوى ف ر ب م ن يحقره الناس لضعفه و ق ل ة حظه من الدنيا وهو أ ع ظ م قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا ف إ ن الناس إ ن م ا يتفاوتون بحسب التقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أ ك ر م الناس قال أتقاهم لله عز وجل وفي ج ل و حديث آ خ ر الكرم التقوى والتقوى أ ص ل ه ا في القلب كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب وقد قوله لو أن أولكم سبق حديث عند أبي ذكر هذا ذر الكلام الإلهي المعنى على أن في و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا و إ ذ ا كان أ ص ل التقوى في القلوب فلا يطلع أ ح د على حقيقتها إ ل ا الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم م صوركم م إن إلى ينظر الله لا ا ل و و ك أ ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم و أ ع م ا ل ك م وحينئذ فقد يكون كثير ممن له ص و ر ة ح س ن ة أ و مال أ و جاه أ و ر ي ا س ة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى فيكون أ ك ر م عند الله تعالى بل ذلك هو ا ل أ ك ث ر وقوعا كما في الصحيحين عن ح ا ر ث ة ا بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل ا ل ج ن ة كل ضعيف متضعف لو أ ق س م على الله ل أ ب ر ه أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل النار كل عتل جواظ مستكبر وفي المسند عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ا أ ه ل ا ل ج ن ة فكل ضعيف متضعف أ ش ع ث ذي طمرين لو أ ق س م على الله ل أ ب ر ه و أ م ا أ ه ل النار فكل جعذري جواظ جماع مناع ذي تبع وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت ا ل ج ن ة والنار فقالت النار أ و ث ر ت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت ا ل ج ن ة لا يدخلني إ ل ا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله ل ل ج ن ة أ ن ت رحمتي أ ر ح م بك من أ ش ا ء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من من عذابي عبادي بك وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت ا ل ج ن ة والنار فقالت النار يا رب يدخلني ي ا ل ج ب ا ب ر ة والمتكبرون والملوك و ا ل أ ش ر ا ف وقالت الجنة يا ربي يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين وذكر الحديث وفي ا ل ق ر ا ا ا ء و ل م س ك ن وذكر وفي الحديث صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما ر أ ي ك في هذا فقال رجل من أ ش ر ا ف الناس هذا والله حري إ ن خطب أ ن ينكح و إ ن شفع أ ن يشفع و إ ن قال أ ن يسمع لقوله قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آ خ ر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ر أ ي ك في هذا قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا لا حري ينكح إن وإن أن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن ل ان يشفع و إ قال أ ن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء ا ل أ ر ض مثل هذا وقال محمد بن كعب القرضي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة الواقعة لوقعتها خافضة رافعة وقعت ليس قال تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين قوله صلى الله عليه وسلم بحسب لتكبره والكبر يحقر احتقار يحتقر المسلم المسلم المسلم امرئ الشر أخاه الشر إنما أخاه من من أن يعني فإنه عليه أخيه يكفيه من أ ع ظ م خصال الشر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يدخل ا ل ج ن ة من في قلبه مثقال ذ ر ة من كبر وفيه والكبر بالمخلوق فمن فمنازعته صفاته أيضا نازعني التي تليق عنه أنه إزاره رداؤه عذبته الله قال العز لا كفى بها شرا وفي صحيح ا بن حبان عن ف ض ا ل ة ا بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة لا ي س أ ل عنهم رجل ينازع الله إ ز ا ر ه ورجل ينازع الله رداءه ف إ ن رداءه الكبرياء و إ ز ا ر ه العز ورجل في شك من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله. وفي ا الله ل ق ن من و و ط رحمة صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أ ه ل ك ه م قال مالك إذا وإذا ذلك ذلك قال تحزنا لما الناس فلا بأسا قال عجبا وتصاغرا للناس يعني دينهم بنفسه يرى في في أرى به فهو المكروه الذي نهي عنه ذكره أ ب و داود في سننه قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع ا ل ع ظ ي م ة ف إ ن ه خطب به في ح ج ة الوداع يوم النحر ويوم ع ر ف ة واليوم الثاني من أيام التشريق وقال إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م عليكم حرام ك ح ر م ة ي و م ك م هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي ر و ا ي ة للبخاري وغيره و أ ب ش ا ر ك م وفي ر و ا ي ة ف أ ع ا د ه ا مرارا ثم رفع ر أ س ه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت وفي ر و ا ي ة ثم قال أ ل ا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وفي ر و ا ي ة للبخاري ف إ ن الله حرم عليكم دماءكم واموالكم أ م و ل ك أ ع ر ض ك م إ ا بحقها وفي رواية ا وفي د م ء واعراضكم أ م و ل ك م و أ عليكم ح ر الا م م ث ه ذ اليوم وهذا ا ل ب ل إلى يوم القيامة د يوم ح ت ى دفعة د ف ي ع ه ا مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام وفي ر و ا ي ة قال المؤمن حرام على المؤمن ك ح ر م ة هذا اليوم لحمه عليه حرام أ ن ي أ ك ل ه ويغتابه بالغيب وعرضه عليه حرام أ ن يخرقه ووجهه عليه حرام أ ن يلطمه ودمه عليه حرام أ ن يسفكه وحرام عليه أ ن يدفعه د ف ع ة تعنته وفي سنن أ ب ي داود عن بعض ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إ ل ى حبل معه ف أ خ ذ ه ا ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم مسلما يروع أن وخرج أ ح م د و أ ب و داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ي أ خ ذ أ ح د ك م عصا أ خ ي ه لاعبا جادا فمن أ خ ذ عصا أ خ ي ه فليردها إليه ق اليه أبو ب ع د يعني أن يأخذ ع أن م ت لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب في مذهب السرقة إنما جادا يريد يريد في سرقته فهو مذهب في ادخال ا ل أ ذ ى والروع عليه وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فإن ذلك ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ولفظه لمسلم وخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى كنتم دون يحزنه من عن اثنان لمسلم وسلم حديث ولفظه صلى عليه وخرج د وخرج ن فإن المؤمن المؤمن الثالث والله ذلك يؤذي والله يكره أذى يكره و ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم ف إ ن من طلب ع و ر ة أ خ ي ه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل غ ي ب ة فقال ذكرك أ خ ا ك بما يكره قال ا ر أ ي ت إن ك ان فيه فقال ما أقول إن كان فيه ما ت ق و ل فقد اغتبته و إ ن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلمة لا يحل إ ي ص ا ل ا ل أ ذ ى إ ل ي ه بوجه من الوجوه من قول أ و فعل بغير حق وقد قال الله تعالى وانما ل ذ ي يؤذون ا ل ؤ م ن ن ي و ل احتملوا م م ما وإثما مبينا وإنما ؤ ن بهتانا ا اكتسبوا ت بغير فقد جعل الله المؤمنين إ خ و ة ليتعاطفوا و و ا ي ت ر ح م وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا ل ج س د إ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي روايه المسلم إ ن اشتكى ر أ س ه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ا المسلمون كرجل واحد إ ن اشتكى عينه اشتكى كله و إ ن اشتكى ر أ س ه اشتكى كله وفيهما عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان للمؤمن يشد بعضه بعضا وخرج أ ب و داود من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن م ر آ ة ا ل م م ؤ ن المؤمن, المؤمن أخ المؤمن يكف عنه ضيعته عنه اخو ا ل ت ر م ذ ي ولفظه إن أ ح د ك م مرآة أخيه ف إ ن رأى به أذى به فليمطه عنه قال رجل لعمر بن عبد العزيز اجعل كبير المسلمين عندك أ ب ا وصغيرهم ابنا و أ و س ط ه م أ خ ا ف أ ي أ و ل ئ ك تحب أ ن تسيء اليه م معاذ يحيى بن ا ر ا ز ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم منك إن تنفعه وإن حظ ح تضره ت ف ر فلا تغمه و إ ن لم تمدحه فلا تذمه